اثنان استمع إلى الحوارات الآتية ثم تأمل معانيها مرحباً اسمي أحمد وأنت ما اسمك؟ اسمي نادية من أين أنت يا نادية؟ أنا من سوريا مرحباً اسمي زينب وأنت ما اسمك؟ اسمي راشد من أين أنت يا راشد؟ أنا من تركيا مرحباً، أنا محمد، وأنت؟ أنا فاطمة تشرفنا فرصة سعيدة مرحبا أنا نرمين، وأنت؟ أنا حسن تشرفنا فرصة سعيدة